ربي صدق ولا وشخفت ترى الصراحه ما تنقص غلاتك بكفي ولك وجهي وحتى انت الاقفد حقك علي سترك وهذي حياتك ليت الحنايا ما تعرفت اناهيت اوليتني مسرفت في حب ذاتك لو حاجتي عند العرب ما ترجت لكن تغنمني ولا منم شتاتك شعورك لو يقولوا توفيت وشهو شعوري لو درت بوفاتك سير علي مدام الكبال حشبت قبل الغياب يهدي سور امنياتك كنت حسبن في عطاق قلبي قدت واثر كثر الاسراف بالقاضب فاتك غيرك بغاني بالمحبه وعيت لانك اخذت الروح ما قلت جاتك سجت لا يوتمنيت على القسا والهجر دات راحتك ما منك واحسب اني تشالت يا قلبي يا المجروح قددي جزاتك ما مداك تبغى تروح من بعد ما جيت تستعجل الروح وتذبح غناتك ليت قلوع وليتك تحس يا ليت اوفر على يمناك تعب في وصاتك خطاي قلت اني احبك وسجدت وانا موصل قلبي يخفي غلطك ادخل عليك من الردى وانت رديت تذكر اني صحت والوقت فاتك أبغيك لكن ما قدرت باعك لقفت طارد المقام في عيبك لما وجدك أبغيك لكن ما قدرت باعك لقفت طارد المقام في عيبك لما وجد